سنسمع يا أئمتنا الكرام فالقلب صلى خلف تكبير الإيمان والطير غنى ثم ثنى بالسلام إن العيون, إن العيون بليل حب لا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 بدأت المحنة الأخرى التي هي أشد من الأولى لما راودتهم رأة العزيز عن نفسه دي المحنة الثانية فكان ليوسف عليه السلام إرادة في المحنة الثانية المحنة الأولى لم يكن له إرادة في هذا البلاء هذا بلاء تام ليس لو فيه اختيار صبي صغير ألقي في قعل جب لكن المحنة الثانية والتي ارتقى بها يوسف عليه السلام هي المحنة التي كانت له فيها إرادة لما راودتهم رأة العزيز عن نفسه وكل المقتضيات وكل الظروف كانت مهيئة أن يقع يوسف عليه السلام في الفاحشة أولا كان مملوكا والمملوك يفعل ما يأنف منه الحر سواء كان رجلا أو كانت امرأة يعني مثلا الزنا عند العرب قديما قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كان عارا على المرأة الحرة ولذلك لما جاءت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان تبايع النبي عليه الصلاة والسلام مع النسوة فبايعهن على ان يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين فقالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او تزن الحرة هذا كان عارا ما كان الزنا الا في الاماء ما كان الزنا إلا في الإماء. كما قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا الفتيات اللي لنا ليه اللي قلنا الإماء. أما المرأة الحرة فما كانت تزني قط. بل المرأة الحرة ما كانت تعرض نفسها. يعني في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قالت حدث مرة وابنته معه. فقال إن مرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي إليك فقالت ابنة أنس وسأتاه أو تعرض الحرة نفسها فقال لها أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا شرف لها عرفت كيف تختار لذلك يقبح بالمرأة الحرة أن تعرض نفسها على الرجل إلا أن يكون رجلا نبيلا يقدر هذه الخطوة ليه؟ لأن المرأة تكون يعني عزيزة وتكون كريمة إذا كانت مطلوبة أما إذا تحولت إلى طالبة فإنه يخف وزنها إلا أن تعرض نفسها على رجل كريم صاحب مروءة وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر هذه الخطوة وإلا لو كان لئيماً لا يقدر هذه الخطوة فإنه يستخف بالمرأة وقد يستدرجها عشان كده لما امرأة العزيز راودت يسف عليه السلام النسوة طبعا النسوة دول اللي هم إيه اللي هم زوجات طبقة اللي لما, لما نساء الجماعة الهيلاي وقال نسوات في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ياد الفضيح عايزين يقولوا هذا الكلام ياد الفضيح وطبعا امرأة العزيز اللي قبت النساء في مصر آنذاك مش ممكن يكونوا اللي بيتكلموا عنها إلا برضو إيه زوجات بقى رجال الأعمال والجماعة البرضو اللي أنا أقول لكم الهاي اللي فوق دول هم اللي بيتكلموا عشان كده أول ما سمعت انهم ما بيتكلموا دعتهم إلى القصر طبعا يعني قبة النساء في في مصر أنا ذاك مش ممكن تدعو إلا برضو اللي زيها أو اللي هما القريبات منها في المستوى فكأنهم بقولوا يا للعار هي اللي بتراود مع إن المفترض إن الذي يراود هو الطالب ها؟ الطالب ولقد روادوه عن ضيفه يعني دايما إيه؟ الرجل هو الذي يراود مش المرأة هي التي تراود فاستقبحوا هذا جدا منها فلما سمعت بمكرهن أرسلت بقى إليهن عشان تعرفهم بقى أنها يعني صبر على المر تشايفها يوسف عليه السلام رايح جاي قدامها وفتاع وكبحت جماحة نفسها سنين طويل وبعدين فض بيها في الآخر مش أدرة هم أول ما جم من أول نظرة قاعدوا يقطعوا إيه يقطعوا أدوهم بالسكاكين ومشو غدين بقى لهم خلصهم بقطعوا أدوهم بالسككين قالوا أنتم من جلسة واحدة أطعتوا أدوكم بالسكاكين وأنا قاعدة معالي النهار ده أنا بطل عايزة تقول لهم كده أنا بطل يعني صبر على هذا هذه الفتنة العظيمة وأنتم مش قدرتوش تصبروا من نظر واحدة بس فإذا عايزين نرجع نقول المرأة الحرة ما كانت تزني أبداً ولا تعرف الزنا ولا تعرف الفاحشة ما كان يعرف هذا إلا في الإماء يبقى إذن العبد ليس عنده من الحرية وليس عنده من العفة وليس عنده من المرؤة ما يكون عند الحر فشوف بقى يوسف عليه السلام كان عبدا أهو وطبعا العبد يفعل ما يستنكف منه الحر فممكن يقع ايه يقع في الفاحش وعادي في الاخر عبد إيه؟ لا بيدور على مروء ولا بيدور على عرض ولا الحدوث دي كان عبدا ثانيا كان عزبا يعني كان عزبا لم يتزوج ولم يتسر فهو بكامل فتوته ثالثا كان غريبا والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف المقيم أن يفعله بين أهله وإخوانه عشان كده ممكن تلاقي الواحد اللي بيتغرب يفعل ما يشتهي ممكن يتسول يجحد ممكن يشتغل مرمطون يعني احنا بنشوف مثلا الشباب يبقى قاعد هنا في البلد أبو عرام كأن ابوه عنده مثلا ميت فداء دي يطلع برة يمسح البلاط ويجي لي يغسل الصحون ويشتغل شيال والكلام ده ليه هو في أهلي وإخواني عايز يبقى يا راجل بقى يعني لابس له هندام وابن فلان الفلان وعلان العلاني أول ما يوصل بلد برة ده حتى بيبقى في البيت يأكل على الصفرة بتاع أم تقول له مثلا يا ابن خد وده المطبخ والله هنا الكلام ده البنات أنا معمولش حاجة زي كده وروح هناك في يسافر في بلاد الغربة اللي حاجة يعود يوصل الصحون وبتاع والكلام ده فالإنسان في دار الغربة يفعل ما لا يفعله المقيم بين أهله وأخوان مش كده بس والمرأة جميلة وطبعا ده هو يعني الظاهر من امرأة العزيز أن تكون جميلة وثم هي الداعية إلى نفسها يعني أي إنسان مهما كان فاجرا يخشى أن يقترب أو أن يراود امرأة ربما كانت حرة فتصرخ المرأة لما عليه الناس وتفضحه عشان كذا لا يمكن رجل يصل إلى امرأة إلا إذا فتحت المرأة له الباب فيش أبدا واحد يصل إلى امرأة إلا والمرأة يسبب حكذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الزنا قال والزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلة فقدم الزانية على الزاني فلما جاء الكلام عن السارق قال والسارق والسارقة فقدم السارق على السارق لأن أغلب الحرمية رجال مش نساء ليه يعني ايده خفيفة وجريء وبتاع الكلام ده المرأة يعني ليس لها ايه ليس لها من يعني قوة القلب انها ايه ان تسرق كالرجل يعني فيبقى اذا اي علاقة بين رجل وامرأة يبقى المرأة هي التي فتحت له الباب فالمرأة هي الطالبة الى نفسها يبقى امن الفضيحة خلاص شوف احنا قلنا الوقت كم حاجة من مقتضيات الوقوع في الفاحشة قلنا أن يسف كان عبدا وكان شابا عزبا وكان غريبا والمرأة جميلة وهي الداعية إلى نفسها فأمن الفضيحة وبعدين مكره يعني كان ممكن حتى لو اعتصم بكل هذه المعاني وكان له رغبة يعني ممكن يقول أكره المرأة لها سلطان وواضح ان هي اللي كانت مشيها البلد وان جزها دا كان دلدولا وكان ديوثا دي واضح يعني حتى إن هو يعني لما عرف ان المرأة يعني هي التي راودت يصف عن نفسها فقال كل اللي ألهلها يعني واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يعني كان الواحد منتظر يديلها علقة ولا حاجة ولا بتاع لكل اللي قدر يعمله واستغفري لذنبك وتلاقيه كمان هو أبو أقوله واستغفري لذنبك كان حتى تشوف الأرض ما عارفش حتى يرفع عينه فيها ولا بتاع حسن ترفيده ولا تعمل فيه حاجة ف... فالمرأة كان بيدها قرار الحل والعقد كانت ممكن أنها تئزيه ومع ذلك مع كل هذه المقتضيات يقول يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أشوف الشيء زي ما قلنا كل المقتضيات كانت توقع يوسف عليه السلام لكن عصمه الله عز وجل بشيء شوف قبل قصة المراودة في سورة يوسف ربنا عز وجل قال إيه ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم هذا هو الذي عصمه آتاه حكما وعلم فآتاه حكما وعلما فعصم ولهذا نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي لولا أنه تاب عليهم ما تابوا واصبر وما صبرك إلا بالله لولا أن الله عز وجل صبره ما صبر فلله الحمد في البدء والختام وفي الأولى والآخرة يبقى هو إنما عصمه الله عز وجل بأن آتاه الله حكما وعلما فكان من تمام علمه عليه السلام أنه وقف لهذه الفتنة والداهية الدهياء بل إنه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي ففضل المصيبة على اللذة مع أن الهوى إنما يكون في اللذة ولكن فضل المشقة على هذه اللذة ولذلك ورثه الله عز وجل عز الدنيا وشرف الآخر أقول قبلي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عطر الكلام